عالة الفقرارون رجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاه يا رب أنت المستعان وإننا أبدا في غير منك يا كريم رجاء نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الخلق والإحياء نرجوك في كل الأمور وما لنا لغير منك يا كريم وجاء أنت الغني وما لجودك منتهى بيديك سر الهلط والإحياء أولا كما كنا وما كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء Abda't haza al-koon min adem wafi yadika tta sanfuh pih hi kayf tasharao ya rabi anta al-mustahan wainnaa abda l'ifadlik haalatum fukarahu nareguk fi kul l'umur wama يا كريم رجاء ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواه بقاء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء نرجوك في كل الأمور وما في غير منك يا كريم رجال